كتب الحب القديم ومن الفلاله سافرت لارضك فتحنا قلوبنا لوجهك شبابيك وحضنا في السماء غما من كتب الحب القديم ومن ألف سافرت لأرضك فتحنا قلوبنا لوجهك شبابيك وحضننا في السماء غيمة وهاللحظة مدري وش حصل شافك يا نور نوصل الله حظاً مدري وش حصل شافك يا نور الوصل وتأكدوا ما ترددوا تتأكدوا ما ترددوا تتأكدوا بن الأساطير القديمة تحججت واللي نقالوها بالسوالف مكذبات. بن الأساطير القديمة تحججت واللي نقالوها بالسوالف مكذبات. طفي الضلمة وتعالي من وراء ذاك الشفق فك جد الشمس يا الله شعاعها تومن طالك طفي الضلمة من وراء ذاك الشفق فك جمسي الله شعاعا دوما طلا واذا سألنا زناها من هي اراك قال الحسن سارا وان العمر سارا قال قال الحسن سارا وان العمر سارا سارا افتحي من غيمة العشق الستارة وارسلي هتان احساسك يا سارة كل بكرة في عيون الناس بكرة الا انتي ذاكرك مثل البشارة افتحي من غيمة العشق الستارة says ya gets now in the black for Sari شيتك إنها هالدنيا مشتلك ما تكلمتي وجتلك ذي الاشاره في يدك شرق عالمنا وغرب تملكينا من يمينا لا يسارا كيف نور يكون يبدأ بنحسارة لا نواتي تقلعين بنور وجهك ولا قواتي ما تردين اعتبارة يا سارة خطوتك شمس نور ما توارا تمشي وقلوب الناس دربك والمحبه انت مصبحت مدارا تحبني الإثارة أعطي لي عرشك طلوع الشوق سلم واجلسي لا طار تقلوب يا يسارة